أ ع و ك ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م ولقد ك ذ ب أصحاب ا ل ح ج ر ا ل م ر س ل ي ن ن و آ ت ي ا ه م آ ي ا ت ن فكانوا عنها ا م ع ر ض ي ن و ك ا ن و ا ينحتون من ا ل ج ب ب ا ل ي و ت ا آ م ن ن ي فأخذتهم ا ل ص ي ح مصبحين ة موسوعه ا خلقنا ا ل ن ا ب ل ا ب ي ل ل ع ل و إ ن ا ل س ا ع ة ل ا ت ي ة ف ا ص ف ح ا ل ص ف ء الله ج م ي إن ربك و ا ل خ ل العليم ا ق 「私たちのために」 موسوعه النابلسي ل ج ع ل و ا ا ل ق ر فوربك آ ن عظيم ل ن س أ ل ه م أ ج م ع ي ن أصدع ب م ا تؤمر و أ ع ر عن النابلسي م ش ر ك ي إ ن ت ه ز ئ ن ا ل ذ ي ي ن ج ع ل و ن م ع ا ل ل ل ه ه إ ا س و ف ي ع ل م و ولقد ن م ع ل م أن